إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الأنعام والنار مثوى لهم وكائم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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن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 كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقِيمَاءً حَمِيمًا فَقُطِعَ أَمْعَاؤُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قُولُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُوا أَنفَا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة